أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قَدْ أَضْلَأْ وَإِلَيْنَا قَبْضَيْنِ يَصِيرَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِبَاسَ وَالنَّهُمَسُ بَاسَ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُحُورَ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْجَاهِدُ شَرَّ بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَايِ. نحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقي الظم مما خلقنا انعاما واناثا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليزكرو فابى أكثر الناس الا كفرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلاتطيع الكافرين وجاهدهم فلاتطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذرا